ابطال المنكرات والبدع ام المؤمنين ام عبد الله حبيبة رسول الله بنت الصديق عائشة رضي الله عنها امك فحبيبة قلبك قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا الحديث رواه البخاري في كتابه في كتاب الصلح ورواه مسلم في الأقضية وهذا الحديث اصل عظيم من أصول الدين قلنا لا يقبل العمل إلا بشرطين الايه الإخلاص وايه طب الاخلاص عنه في انما العمل بالنيات الاتباع هذا الحديث وإن تطيعوه تهتدوا وإن تعصوه تضل وهو الحديث بيقول خليك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي هذا الحديث ينبغي حفظه وإشهاده في ابطال المنكرات كل ما يحصل حاجة غلط تقول ليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كلمة أحدث يعني أنشأ واخترع من قبل نفسه وهواه فقال لك يا عم النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما كانش بيعمل كذا وكذا وكذا أعمل أنا بقى حاجة جديدة نعمل حاجة جامده ويروح طالع بإيه بفكرة كده جهنمية ويعملها على اعتبار إنه كده بيزيد في القرب من الله عز وجل نقول له لو كان كذلك يبقى النبي خائن للأمانة لأن حضرتك اللي انت عملته ده مفيد ولا مش مفيد مفيد طب والناس اللي ما عملتوش والصحابة اللي ما يبقى النبي قصفر في انه يبلغهم اللي حضرتك جبت بيه ما هو شمعنى دلوقتي بيعملوا حلقة زكس ويقعدوا يقولوا حي حي بس ماشي ماشي ده حلو هو بيقول كده عشان الواحد يعيش مع اسماء ربنا وصفاته خلينا نمشي معاه على انه رجل طيب وابن حلال وغلبان وعايز في داخل خالص يحب ربنا حلو فبيقول ايه حيا حيا حيا حيا حيا او هو, هو هو هو هو هو او ما شابه حلو يا عم ويقعد يجيب اسماء ربنا يقولك عشان تركز تقولي الحي كتير اوي عشان ربنا يحيي قلبك تقول له طب حلو اوي النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده النبي قعد قال لهم اقعد قولوا حي حي حي طب انت لما تنادي ها لما اقولك محمد محمد محمد محمد دي بقى وسبتك كده هتعمل ايه انت ها ما هو, هو يا رب يا رب يا رب ماشي ها عايزين من ربنا هو كده يبقى ده ده النبي عمله صلى الله عليه وسلم انما قال لنا قولوا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي ثاني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين التاني ثاني ايه ان كده قلبي بيجي وبيجمع اسم ربنا الحي فنقول له لا انت جبت حاجة جديدة الحاجة الجديدة دي لو كانت كويسة واللي قبليك ما عملهاش يبقى النبي خائن للامانه اعوذ بالله لو كانت وحشة وما تنفعش يبقى يسعك ما وسعه من كان قبلك فهمتوا حاجة لسه مش فاهمين؟ يعني أنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء يدلنا إلى الجنة إلا وأمرنا به ولا شيء يبعدنا عن النار إلا ونهانا عنه حته الذكر بالطريقة دي النبي ما قالش يعملوه فهو بيعتقد ان اللي بيعملها بيحصل له حاجة بعض طرق الصوفيه زي التيجانية مثلا بيعتبروا حاجة عندهم اسمها صلاة الفاتح لما اغلق قال لك النبي كل ده انا مصدق يعني انا مش عايز دلوقتي اقول الابضال للم... لا لا خلاص انا بكلم عنه بمنتهى الموضوعيه اهو بيقول لك النبي جه في المنام صلى الله عليه وسلم للتيجان الكبير وقال له اللي يقول الصيغة دي يحصل له بقى ويجراله يعني مش عارف ايه تعمل له كام في الجنه وكام في الم... ويتب... قصه طويله عريضه كده حلو حلو جدا الشيخ التجاني ده كان في السنه الكام مثلا القرن الكام يعني بعد النبي ب 400 500 سنه حلو قوي الصيغه دي بقى اللي اللي يقولها يحصل له كل الخير ده طب الصحابه ما قالوهاش ليه واللي بعديهم ولغايه الشيخ التجاني يبقى النبي قصر يبقى النبي جاب حاجه جديده تنفع مع الناس دي واللي قبلهم ما كانش تنفع طب يبقى النبي الفاطم ازاي وصلت من احدث اي انشا واخترع في امرنا اي في ديننا وشرعنا ما ليس منه اي مما ينافيه ويناقضه فهو رد اي مردود تعالوا بقى ناخد الفوائد في نقاط واحد الإسلام اتباع لا ابتداع الاسلام اتباع لا ابتداع قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يبقى النبي هو القائد صلى الله عليه وسلم الاسوه واحنا من وراه تبع كل حته مش عليها احنا بنحاول نعمل اللي عمله انما ما نعملش حاجة جديدة ونقول هو ده المنهج لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كل محدثه بدعه استنوني بقى يعني ايه كل محدثه بدعه يعني لو قعدنا كلنا بالمعالق بدعه يعني لو ركبنا عربيات بدعه يعني لو حطينا مكيفات بدعه والكلام ده ما كانش على عهد النبي اه اول شيء في شرط البدعة أن يكون في أمرنا لا يدخل في العادات أول حاجة يبقى اول شيء لو قسمنا الأعمال إلى عادات وعبادات ومعاملات كل عمل يدخل في الأمور العادية لا يعد بدعتا إنما الأمور الدينية هو ده اللي هيتكلم فيه زي ايه زي العبادة الأصل في العبادات الحظر أي المنع اكتبوا كلام ده الأصل في العبادات المنع يعني ايه الأصل في العبادات المنع يعني انا فقط في دماغي دلوقتي تقول لكم بقول لكم يا شباب احنا عندنا هون بين العصر والمغرب بينا نقوم نصلي ست ركعات شمعنا يا شيخنا ضربت في دماغي ست ركعات كده النهاردة كان في الشهر يا شباب ضربت في دماغي قال لي ده احنا خلاص فياخر زلقاعدة طب ايه رايكم النهاردة كان مثلا يطلع يوم 26-27 طب يلا نشيل من السبعة اثنين ونصلي خمس ركعات ضربت في دماغي بقى انت ملك حل فرفت قايم عامل القصة دي عايز اصلي انا الخمس ركعات الجداد دول نقول له ايه قبل ما نتكلم بقى بالحديث ولا حاجة نقول له الاصل في العبادات الحظر يعني ايه يعني ما تقومش تعمل حاجة الا ما تسأل ها ينفع ولا ما ينفعش انما الاصل في المعاملات قال لي واحد دلوقتي عايز يشتري مني حاجة مش عارف الا ما دي صح ولا غلط اقوله استنى ارفع سمعت التليفون اتأكد الشرع يقولك لا لو المسألة في الحال كده وهتشتغل اشتغل لو انت مش فاهم لان الاصل في المعاملات الاباحة بعد كده تبين لك ان المعاملة دي فيها مشكلة يبقى ليها وضع تاني وصلت يبقى في المعاملات اتعامل ما تخافش الاصل فيها الاباحة في العبادات لا يعني عايز صوم بكرة اسأل الاول ينفع صوم بكرة ولا ما ينفعش انا بكره الحد ينفع عصوم اه لو كان النهارده بقى السبت ينفع عصوم السبت هتفرده السبت بس لا لازم تضم معاى يوم شفت كده الشرع يجي يقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه يبقى الاصل في العبادات الايه الحظ يبقى ما ينفعش واحد يجي يطلع علينا حاجة جديدة كده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 الأصل. النبي قال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ان ولدته فيه اللي هو يوم الاثنين كويس فكان يتحرى يبقى كده النبي كان بيعظم اليوم اللي اتولد فيه حلو جدا تقوله عمل ايه بقى صام كل اثنين قال بقى اتنصر ربيع ذلك يوم ان ولدته فيه فعملوا فيه حلوه مولد واطلعوا واعملوا مهرجانات واحتفلوا بيه هتقول لي يا اخي حب في النبي صلى الله عليه وسلم اقولك حلوه وي. انت اكثر حبا من الصحابة والتابعين واللي بعدهم اكثر شوقا يا اخي ده انا اول ما وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان احنا كل واحد مننا حس ان هو روحه طلعت معاه بدأنا نقول ايه اللي احنا عملنا ده احنا حطينا النبي ازاي ذهلنا عن انفسنا ثم بعد ذلك كل واحد منهم حس انه كده اللي انت بتتكلم عليهم دول انس ابن مالك كان يقول ما بت ليله الا ورأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فدول بقى اكثر الناس حب وشو حب فكانوا اكثر الناس يخلوا الامه كلها تحب النبي صلى الله عليه وسلم فبقول لكم ايه يجيلنا بقى التهابه كده ويسيبوا لنا اثار لما يجي عليكم يوم 12 ربيع هللوا كده واعملوا شغل ماشي ده مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما يجي واحد يقول لي انا بحتفل اقول له ماشي النبي عمل كده طب مين اول ناس عملوا الكلام ده يقول لي الفاطميين اقول له سنة كم يقول لي سنة خمسمية اقول له يعني بعد خمسة قرون خمس قرون كلهم كانوا ما بيحبوش النبي ولا بيعظموا قدر النبي ولا مشتقين للنبي خمس قرون خمسمية سنة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 الفطر والأضحى وأمرنا فيهم انك تعمل شوية حاجات ان انت ايام واكل وشرب هتيجي علينا ايام التسريق دي ايام واكل وشرب وذكر لله عليك انك تصلي وتنحر وتدخل السرور على الناس وتبقى عباده اسمها الفرح فلما انت تيجي تقول انا عايز اعمل عيد جديد وبعد كده تحتل وتقولي انا هعمل يوم جديد ونسميه اليوم مش هنسميه عيد يا سيدي عشان انتوا في ضربكم الكلمتين دول كله هو القصه مش كده فاحنا عايزين نفرح حد قال لك لا وعايزين الناس كلها تحب النبي صلى الله عليه وسلم حد قال لك لا انما زي ما النبي اراد مش زي ما احنا طقت في دماغنا عشان الاصل في العبادات الحظ يبقى عندنا الاعمال حظ الاعمال تقسم الى نوعين أعمال مردوده وأعمال مقبولة الأعمال المردوده هي كل ما خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عبادة خارجه عن حكم الله ورسوله هذا أمر مردود قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كل ما يكون لي أن أبدله بانتلقاء نفسي مش شغلتي احنا حمال الشريعة لكن مش مبدلين للشريعة مش شغلي ألا يعلموا من خلق تيجي تقول لي بس اقنعني يقطع ايده ليه يعمله ليه يسوي له ليه أقول له حبيبي والله العظيم أنت عشان تطبق أصلا الحاجات اللي نعفقها قالوها في مساله الحدود حترف أنها, انها زواجر بس إنما عشان نقيم الحد ده حالي حالات معدودة جدا لكن عشان ترهب النفوس عقوبات زجريه فيجي يقول لي اصلي يعني دخلها في دماغي اقول له مش شغلتي يعني الاجابه المفحمه قبل ما اتكلم في الاجوبه الأجوبة اللي هي اصلي وفصلي وأجيب له حكم الشرع مش شغلتي شغلتي اقول لك العصر اربع ركعات ليه طب ما تصليهم حته واحده <تصفيق> واحد من المشايخ من الطائف كده في النص يعني كان حضر لواحد من الصوفية الحلوين قوي بقى بتوع إيه؟ وعبد ربك حتى ياتيك اليقين حكالي القصة دي فقوله وانا قيل عنده واحد قال له يا عم الشيخ انا بصلي الخمس صلات مع بعض قال له ماشي قال له ماشي فإن الصلاتة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا رح قال شوف الجهز قال له يا ابني لو ربنا ادك 500 بص الدليل بقى لو ربنا ادك خمس قروش ممكن تديها له صحيح وممكن تديها له فكه شفت انت الدليل القاطع ده دليل قوي جدا اه لو ادك خمس قروش او ادك 5 جنيه فايز ده 5 جنيه حته واحده ممكن تردها 5 جنيه وممكن تحطها جنيه في جنيه في جنيه فانت عايز تعملها جنيه في جنيه اللي عايز يمشيها فك المسيه ولا عايز يمشيها صحيح يمسيه ده الدليل على الجمع ما بين الخمس صلوات شفتوا الهنا <تصفيق> ايوه ان العقول لما تشتغل تطلع بخزعبلات خزعبلات ايه ده عشان كده تبتدي تقول له ايه على سكت النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبعى عندنا كده. هذه بالنسبة للعبادات. المعاملات المقبولة كل معاملة أيضا أجازها الشرع ولم تنافي. واحنا قلنا مشويه المعاملة الأصل فيها الإباحة. ما لم العكس بقى مش في العبادة السنة ما تعملش. لا في المعاملة اشتغل. بس بعد كده لو تبين ليك ان فيها عن غلط امتنع. وصل كده هذه الأعمال المقبولة المردودة الأعمال المقبولة التي لا تنافي أحكام الشريعة فتعالوا ناخذ أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بأن يجمعوا القرآن بهذا الترتيب في نصفة واحدة وأن تكتب بهذه الطريقة المصحف العثماني ما حصلش طب من دي متى اعتبرش بدعة ليه احسنت قال حجم الحاجات قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء دليل قاطع اللي يعمله الخلفاء يعتبر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت قصة مثلا عمر رضي الله عنه لما زاد في عدد الركعات في صلاة التراويح وجمعهم على ابن كعب على تميم الداري وصل بهم تميم الداري وقال نعمة, نعمة البدعة هذه وكله قال لك هذه البدعة هي, هي وده في الدينة هو يبقى دي بدعة وقال نعمة البدعة يبقى سهلة يترضى عليه اول حاجة اللي انت قلت ده عليكم بسنتي وثنة الخلفاء ادي حاجة يترد عليه ايه تاني انه ايه تاني لها اصل انه ايه يا جماعة البدعة هناك بدعة اصطلاحيه وبدعة لغوية سيدنا عمر ما كانش يريد البدعة الاصطلاحيه وانما يريد كأنه بيقول المعنى كلمة ابتدع شيئا أي شيء جديد هل ينافي الشرع لا ينافي الشرع لأن في حد البدعة أن, ينا... أن ينافي الشرعية أن يضاهي الشرعية يعني ايه كلام ده يعني بيصطدم بالنص يعني بيصطدم بالسنة يعني واحد عمل لي طريقة وبيقول انها زي طريقه النبي عمل لي شغلانة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 اكيد مش بدعه بس مش بدعه ليه هذا لحفظ العلم هل هذا طريقه تضاهي الشرعيه دي تدخل في البدعه لا تدخل في البدعه طيب هناك بدعه هلا؟ طيب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 فلكي يتبين هذا الامر خذوا هذه المعاني ما كان هتكتبوا بقى اللي انا حقولوا بالراحه ما كان قربة في عبادة لا يكون قربة في كل المواطن أقول ثاني معلش بقى كلام مهم وخطير فركزوا معي ما كان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 يقع في الابتداع المحرم من محظورات الاحرام انه يضع شيء على راسه ما ينفعش يبقى حاطط لا طاقيه ولا غطره ولا عمامه ولا حاجه من كده صح فهنا قربة واحد بقى تقرب الى الله بانه يقف في عز الشمس ماشي عشان يسوي لله هي جات له كده بقى ماشي خطبه زي بتاعه امبارح دي قال لك لا يا عم انا هقضيها بره ليه يا عم عشان اتشوي هو عايز كده عشان ايه انزل عرق كتير والواحد لما ينزل عرق كتير يحس كده انه ايه الذنوب بتنزل هي ضربت في دماغه كده نقول له ده ايه ده بقى دي بدعه طبعا وانتم بتقولوا فيها وبتضحكوا هذا حدث على عمد النبي صلى الله عليه وسلم راى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قائم في الشمس فسال عنه الرجل ده واقف حجيله ضرب الشمس ماله الراجل ده واقف كده ليه قالوا انه نظر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل وان يصوم فقال امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقعد ويستظل وان يصوم يبقى ايه يبقى ما كان قربة في عبادة قد يصير بدعة في موطن آخر هذه أول قاعدة قاعدة الثانيه الزيادة عن العمل المشروع مردود غير مقبول يعني يقول لك يا أخي انا صليت النهاردة هنصلي دولة المغرب ثلاث ركعات بس في ركعة منهم جلت مني كنت مش حاسس بيها قوم يا عم جيب لك ركعه كمان زودهم وزاده الخرخرين حد لاي زود زود عمل كده فصلى المغرب اربعه لإرادة الخشوع نقول له ايه ده بضعه ضلاله الزياده على العمل المشروع مردود لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا انه بيستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة فيطلع ناس تقولك يبقى مية واحد تقول تقوله وكيف تصنع في قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وتعمل ايه فان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ورد عنه انه كان يسبح مئة ويحمد الله مئة ويكبر مئة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد الحمده على كل شيء قدير مئة لكن ما ورثش عنه اللي كان بيعمله أبو هريرة أنه كان يسبح في اليوم 12 ألف تسبيحة طب هو أبو هريرة بيعمل بدعة بزيادة على عمله لكنه مندرج تحت اصل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يسبح الله عز وجل بكرة وأصيلة وهكذا مما يندرج تحت أص الزيادة على العمل مردود ثلاثة ما كان خارجا عن الشرع بالكلية فهذا خرافة وبدعة راضية ما كان خارج عن الشرع يعني ايه واحد يتقرب بالمعاصي ازاي في حد بيعمل كده اه طبعا ما تسمعوش عن الجماعة بقى اللي بيعيشوا يعد يتراقص يرقص كده عشان خطر بقى جت له حالة الوجدان جاد للوقت حالة الوجه يعني هو دلوقتي سكران بحب النبي ده اكتر واحد بقى كيفني اوية في القصة دي قال لك ربنا قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة وانا سكران بحب النبي شفت دي فما بيصليش علشان ايه قال لك خلاص واضحة زي الشمس ايه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة وانا سكران بحب النبي يبقى ما صليش بدع بلاوي سوده فيتقرب الى الله عز وجل بمثل ذلك ايه كمان الجماعه بقى الاغاني والكلام الكذا طب النبي صلى الله عليه وسلم حط ايديه في ودانه عشان ما يسمعش اغاني عشان ما يسمعش موسيقى فتيجي تقول لي دي مديح ده انا بتكلم عن النبي وانه تراقص كده وسيدنا النبي وسيدنا النبي ومادد يا نابي وديني بقى اشتغل ايه ده حب النبي يا اخي تقول له النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم وقال للصحابه كده هذه بدعه لأنها تقرب إلى الله بسماع أو بأفعال لم يأتي بها الشرع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته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 ماشي مش متوضي حصل لي كده يا اخي ده انا يعني ده انا بحط احسن برفان في الدنيا لازم يعني شويه الميه دول بعدين هنضيف جدا قوي يعني فمش شرط يعني ومش داخله في دماغي يعني انه المواقد دي تنقذ ايه تنقذ الهدوء مش داخله في دماغه لما صلى اصلي كده فصلى بغير طهاره هنا يقال عمله باطل غير مقبول طيب ترك ركنا من الاركان هذا يقال ان عمله ايضا مردود او فاسد بحجم ما ترك ترك سجدة في ركعة الركعة دي أما اما من اقل بشيء لا يوجب بطلان العمل هنا لا يقال بدعة ولا يقال بحبط العمل ولكن يقال نقص اجر العمل ما صلاش جماعة وهو بياخد بان الجماعة سنة مش واجبة يبقى كده ترك العمل يبقى كده العمل حابط بدعه لا لا لا انما يتالي ايه؟ نقص العمل طيب هنصلت بسرعة نصلي المغرب خلاص فتة بسيطة يعني طيب الحاجات المتعلقة بالمعاملات يعني ناس عملت عقود جديدة البورصة مثلا عقد صوره معاملات جديده العقود التي وضعها الناس كبديل لعقود شرعيه زي عقد التأمين وفتوى أهل العلم وانا في الحاجات دي لازم اروح جاي ايه دي الحاجات التقيله ما اقولكش ولا فلان لا قرارات مجامع الفقه الكبرى في العالم الإسلامي قرارات مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة ارجعوا على الصيف الموجود الموقع بتاعهم واقروا حكمهم دي بقى ايه مجموعة علماء بيروحوا جايبين عدد كبير جدا من الاقتصاديين عدد كبير جدا من كل أنحاء العالم الإسلامي داللي من موريتانيا وداللي من المغرب وداللي من مصر وداللي كذا ويجمعوهم ويقولوا لنا ايه رايكم في كذا في زراعه الاعضاء ايه رايكم في موضوع زي ده ايه رايكم في عقد التامين التامين على الحياه التامين على العربيه التامين على كذا قالوا اسحش عقد وجد في تاريخ الاسلام اسوا عقد ليه في ربا او شبهتها وفي شبهه الميسر أفهمها لك بسرعة من غير ما أطول بصهم أنا دلوقتي هتعاقد مع شركة التأمين على إيه هتديها كل شهر مية جنيه عشان إيه لو العربية حصل فيها حاجة ولو الحاجة دي تطلع بعشر تلاف عشرين ألف وأنا حطيت لهم ألف جنيه في عشر شهور والعربية حصل بها حاجة يدوني دوني العشر تلاف كده أنا كسبان ولا لا حلو أنا الحمد لله ما عملتش حاجة لهم 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه وما حصلش اي مشكلة كويس؟ هم كده الكسبانين ولا لا؟ حلو هي هي لعبة امار بس بطريقه تانية انا هحط جنيه وهو هحط جنيه والتاني كذا وانا ونصيبي ها نلعب انا اللي كسرت خدت الفلوس انا انا اللي خسرت يبقى انا اللي كذا بيقولوا عليها عقد الميسر عشان بقى نتكلم كلام فقهي قالوا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 في مقابل مكسب محتمل فصار ان عشان كده اتصل على ميسر ليه؟ حضرتك هتدفع الجنيه ونصف وانت ونصيبك والتاني هدفع جنيه ونصف وهم عملوا قد كده فالحب دول لهم 15 جنيه وكسب ألف جنيه وانت دفعت ألف جنيه فكده بالنسبة لك ايه؟ انت كده كاسبان احتمال طب انت رفعت الجين ونصف وما جات لكش انت كده خسران زي اللي لعب امر بالضبط وبتاع التامين عمل كده حط فلوس احتمال استخدمها او احتمال ما استخدموش واصل فعشان كده هذا العقد من العقود غير الشرعية واي عقد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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا تتمت الكلام حول الحديث الخامس حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كنا نتكلم عن مسألة الإحباس في المعاملات قلنا ما كان من هذه المعاملات بديلا لعقود شرعية فهو باطل وهناك عقود نهى الشرع عنها مثلا أن يكون المعقود عليه ليس محلا للعقد نعلى شوية بالمستوى وركزوا معايا يعني يعني واحد يعمل عقد زواج ب مثلا أخته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 فهذه عقود محدثة عقود تنافي الشرع فهذه لا يجوز عملها أن يعقد على شيء حرمه الله مثلا زي عقد واحد بيتاجر في الخمرة العقد في حكم الشرع العقد ده باطل خدوا بقى لو واحد والكلام ده ينتشر قوي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 واحد بيخليه الكلب إحراسا فبياخد أجرة التعليم لكن الكلب ده كده يتاخد يتباع ويشترى فيه هذا عقد باطل إلا عند المالكية فله نظر في مسألة نجاسة الكلب اصلا لأن بعض الناس قالت الكلب نجس فعلى هذا يترتب عليه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث لكن صحيح في المسألة عدم جواز ذلك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 والعقد اللي بينك وبين الشركة الفلانية ده حكم الشرع فاسد يبقى النهي يقتضي الفساد ودي قاعدة عند الحنابلة وليها تطبيقات كتير اوي في الفقه وقاعدة من القواعد الشرعية المهمة عندهم طيب هذا ما تيصر حول الحديث